اتقوا الله والتمضر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم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 هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأنفال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا